وَإِذَا تَحَاجُّونَ فِيهِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ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 النار خزانت جهنم. مدعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.